موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خنقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خنقناهما إلا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوما فصل ميقاتهم اجمعين ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يهني مولا عن مولى شيئا يوم لا يهني مولا عن مولى شيئا ولا هم انصرون إلا مرحما الله إن هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقون إن شجرة الزقون طعام الأثيم كالمليق في البطن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم الجحيم خذوه فاطلوه إلى سماح الجحيم ثم صبوا فوق رأسه ثم فوق رأسه من عذاب من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذو إنك أنت العزيز الكريم إن ماذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقوم أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس يلبسون ميسودس واستبرق وتقابلين كذلك وزودناهم بحورين يدعون فيها بكل فاكهة مين لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعنهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون